دون ذلك كنا طرائقا قددا وأنا ظننا ذا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى ذا آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.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 قل إني لا أملك لكم ضر وَلَا ولا رشدا قل إني لين يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلا غم من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارٌ نَمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَجَلِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا